التعاون هو وكل نجس في كرسيه المرقمي له أيها الاخوه بوض الرامي هرمزي في كتاب المحدث الفاصل باب عقد المجالس واسند عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال مخاطبا أحد أمرائه أما بعد فأمر اهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم فان السنة كانت قد اميتت وجاء في تهذيب التهذيب في ترجمة عقوب بن سفيان الفساوي أنه قال أقمت في ثلاثين سنة وفي تذكرة الحفاظ للذهب قال ابن المعمل كنا نقول ما بقي بلد لم يدخلها الفضل الشعراني في طلب الحديث إلا الاندلس وفي ترجمة الحافظ محمد ابن المسيب من تذكرة الحفاظ قال أبو عبد الله الحاكم سعدت غير واحد سألت غير واحد من مشايخنا يذكرون أنه قال ما أعلم منبرا من منابر المسلمين بقي علي لم أدخلوا لسماع الحديث فنحن وإياكم في خير كثير في مثل هذه المجالس المباركة فنسأل الله لنا ولكم العذر المتوبة ونبتدئ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم عبر لنا ولمشايخنا وللخاطرين ولجميع المسلمين قال الامام مالك رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق ما جاء بالبده ادهني يحيى عن مالك إن انه بلغه انه ان رجلا قال لعبد الله بن عباس اني طلقت امراتي من هذه عقد فماذا ترى علي فقال له عقد قال قد من تلات وصفر من شؤن اتخذت بها ايات الله الزواج عن مالك انه بلاغه ان رجلا جاء الله عبد الله بن رسول قال اني طلقت امراتي فقال ابن مسعود ماذا قيل لك قال قيل لي انها قد بانت مني فقال ابن مسعود صدقوا من كما امره الله فقد زين الله له من الذي تعلم من لبس على نفسه شيئا نفسه جعلنا لبسه به لا تلبسوا على انفسكم ولا تحمله عنكم وكما يقولون وحدثني عن مالك عن يحبه عن يحبه أن عمر بن عبد العزيز ما يقول الناس لها قال ابو بكر فقلت له كان أبا من عثمان يجرمها واحدة فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاة ألفا ما أبقيت البتة منه ما أبقت ما أبقت البتة منه من قال البتة فقد رم الغاية للقصوى وحدها نعم مالك يعني إجهاب أن مروان للخكم كان يقضي في الذي يطلق مرأةه البتة أنها ثلاثة صيقات قال مالك وهذا احب ما تميق من اليد ذلك ما جاء ذو الخنية والبرية ذلك أدنا لنحيا عن مالك إن أنه بلاه وأنه كتب إلى, كتب كتب إلي عمر بن الخطاب من عراق أن رجلا قال لمرأته حبلك على غالبك فكتب عمر فطابي إلى عامله أنمره يوافيني بمكة في الموسم بينما عمر يطوف البيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر من انت فقال أنا الذي أمرت عنه أجلب عليك وقاله عمر أسألك برب هذه البنيه ما أردت بقولك حبلك على غالبك فقال له الرجل لو استغلتني بريد هذا المكان ما صدقتك قال عمر بن الخطاب ما مالك إن أنه أن إن كان يقول, يقول رأيه خرام. إن قال مالك بن ال ما مالك عن ان عبد الله بن عمر كان يقول الخليه والبريه كل واحد منها كل واحد قد عن مالك عن سعيد بن ابي قاسم بن محمد ان نورا كانت حقا وليذن لقوم فقال لانها شأن بها ظنا الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده وحدد بن شهاب يقول الرجل يقول امراته لراته وراسه مر ان هذا لا صفة لبات قال ما لكم يقول لمراته يمسك عليه قومه أو بائنة إنها هذا لا التي قد بها ويدين بالتي لن يدخل بها وكان خاصيا من الخطاب لأنه لا يخل المرأة التي قد دخل فيها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاثة طيقات التي لا ندخل بها تخل تخليها وتبريها وتبينها الواحدة قال مالك ما عرفت وما تملك في ذلك ما يبين من السبيل في حجنه في عمالك إن إنه أن رجلا جاء رضن عبد الله من مض فقال يا عبد الرحمن إني إذا أخذ المضاد في بيها فطلقت نفسها من هذا فقال عبد الله إذا عمر الله كما قالك فقال بجوره عليه على عبد الرحمن فقال ابن عمر أنا أفعل أن تفعله أحدا من عمالك أن نجعل أن عبد الله إذا عمر كان يقول إلىملك بجوره وأمره بل قضاء ما فرض بي إلا أن يضربني أنا يقول لم ألد إلا واحدا ما يضرب على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدة فيها ما يذهب بها من السميق حددني أحياء المالك من سعير سليمان بن زيد بن دابس عن بن زيد بن أنه أخبره أنه كان جارسا عند زيد بي جابس بعدهم محمد مابي عزيق وعيدهم تدمعان فقال له زيد ما شحنك قال من لك امرأتي أمرها وفتني فقال له زيد ما حملك على ذلك قال القدر فقال زيد ما ارتدي إن شيء لإنما هي واحد وأن تعملك بها فعدل لي عمارك العزيز الرحمن بقاتل عن أبيه أن رجل من زخيف ملك امرأة وأمرها فقالت أنت الطلاق فزكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ففت صلى الله واحدا قال مالك قال كان محمد وهذا القضاء ما سمع في ذلك قال مالك وهذا ما سمعت في ذلك وافعه اليه ما لا حتى يحيى عن عبد الرحمن القاتل عن عن أنها على عبد ومن على قريبه بنت ابي اميه وجوه ثم انهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما ذنبنا الا عائشه فاردت عائشه وعبد الله بن عبد الرحمن لانكر ذلك له فجعل امره قريبه بيدها فاختارت زوجها خليفه جاهله الرحمن عن اميه ان عائشه بنت النوري صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن المنذر وعبد الرحمن غائب من الشام فلما عبد الرحمن ومثلي ومثلي ومثلي عليه فكلمت قال ما ارينا فليؤذ عمر الطريق غايتي ما قبض تحصل عند ولم يكن ذلك مرابا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 وذلك ذلك انتنا وحجنني عم مالك النافع عبد الله بن عمر انه كان يقول ايما رجل من اهلا من فانه اذا مرت الاربعة اشهر وقر حتى يطلق وقر حتى يطلق ابنه اولا يقرر وقر حتى فقد ما ما قال مالك عن ابي بن كان يقول وصبها حتى تنقض عيدتها فلا تبعاه إليها ولا رجعت له إليها إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن عماش فالذلك من العذر فإن،, فإن ارتجاع من إياها ثابت عليها فإن مرض عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه لم يصبها حتى تنقضي أربعة أشهر, أيضا لم عليه طلاق الأول إذا أشهر يكون عليها رجعه لأنه طلقها قبل قال مالك الرجل يولي من امراته فينظق بعد الاربع قبل ثم يرجع ولا يمسها حتى يان باث قبل ان تنقضى عدتها انه لا يقضى ولا تغاريه طلاق وان قبل ان تنقضى كان عقد بها وان رجع قبل ان يشهها ثلاثه ايام اليها قال مالك يولي من قبل قال مما وإن مضت قبل أربعة أشهر من أن الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها مضت وليمست له يومئذ من مرأة. قال مالك من خلف أن لا يطع مراته يومئا أو سارا ثمما كذا حتى ينقل يومئا من أربعة أشهر فلا يكون ذلك إلاءا وإنما يوقف بالإلاء من خلف على أكثر من الأربعة أشهر فأما من خلف لا إن من ذلك إذا عنده خرج من يكون عليه حتى تصطينا ولدها فإن ذلك لا يكون إلاء وقد بلغني أن ألي أبنى بطالي عن ذلك فلم يره إلاء إلاء العبيد لقد ذا يخيام مالك لأنه عن إلاء هو نحو إلاء وهو واجب العبد الفدي الفدي حدث حدث ما عم إلاء عم إلاء سعيد من من من أنه عن سعيد إن محمد رجلا دعا عليه هو وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا زال قاسم بن محمد بن حسين عمل من مراطه قال يا قال انك قادر على مساحه اداره عن شاهد المتعهديه أنه قال ضر من 40 شوه له كلمه واحد منه ليس عليه الا لي اداره المطاهره قال مالك ذلك قال مالك قال وقل من قبل, أي لم في من قبل أي لم قال ما قال <سؤال> إن سعه إلا كفرة واحدة وإن ظهر من كفر من الله وجعله كفر الله قال مالكم من ظهر من رادين وما قبل أن يتبغوا إنه لسعي إلا واحدة عنها حتى يتبغوا الله قال مالكم من ظهر من رادين من قال مالكم من سعي من قال مالكم من الله جل من مشائهم ثم يعودون لما قالوا قال سميع ان تسير ذلك أنه يتظاهر ضدل من ثم يجمع على إنشاكها وإصابتها فإن أدمعها ذلك فقد وجبت الكفاري الكفارة وإن طلقها ولم الله منها على إنشاكها وإصابتها بلا عليه قال مالك وإن تزودها بعد ذلك لن يمسها حتى يتظهر كفارة المتظاهر. قال مالك بردل أم من أمته إنه إن أراد أن يشيدها فعليه كفار من قبل أن يضعها. قال مالك لا يدخل على رجل إلاء في دوافر إلا أن يكون مضاراً لا يريد أن يريد أن يريد دوافره وعدت لي عن مالك عنه شامل عضوة عنه سمع رجل يسأل عضوة للزمير عن رجل قال كل أنكف عليك كل مرأة أنكف عليك ما عشت فهي عليك ظهر امه فقال عروه بن الزبير من ذلك عشق رقبه بهار العبيد حتى هي يك ذلك انه سال باسمها بن عم العبد فقال نحو بهار الفضل قال مالك يريد أن يقع عليه كما يقع على قال أماركم وإظهار الأجيالين واجب المصيام العجِّ الله إظهار النباهن قال أماركم في العجِّ الظاهر من المؤمنين لا ربوه عليه لا غير ذلك نقول إذا حريش المصيام الكفار المظاهر دخل عليه قراءة العلاج قبل أن يفرغ صيامه ما جاء في العلاج هذا في العلاج المبارك الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة من الميناء أنها فاركت هذه المدرة ثلاث سنين وكانت تلبس من السنة الثلاثي أنها أردقت قبل يوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرم برهم ففربا كل جم من أدم من قد لدي فقا وصل اللهصلله عليه الله ولكن في ذلك لح شدقد على لدي وبان لا ت كل الشة فقا وصل اللهصل الله عليه وسلم لن وحجثني عن مارك لا نافع عبد الله بن عمر وانه كان يقول بي امد ثaid العزف زعزق ان لها خيار ما لين مستها قال مارك لو اي مستها دودها انها جهلت ان لها الخيار وانها في التهب ولا تصدق بيذجع في الجهالة ولا خيار لها بعد ان يمستها وحجثني عن مارك عن دوشهاب عن عروة بالدرير ان مولاة لبني عزيا يقال لها دبراء واخرت وانها كان كف عبد وهي امث يوم عند ان فعاتوا قد قالت فأوصلت لي حفظ صديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم غدعتني فقالت إني مخبرتك أخاف أراهن ولا أتبون تصنع شيئا إن أني أمرت بيدك ما لم يمسك زوجك فإن مسكت فانسلك من في الأمر شيء قالت قل هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق فدارقت من هذا قال ريحان قال انه برغوه سعيد من سيدي انه قال اي امره من ذهوه وامراه نذيرنون او ضر انها شاءت انشاءه قرر شاءت قرر قال ما في يا ريحان كنتم تلعبون بالعديد ثم تعتقوا قبل ان بها او انتها انها ان اختارت نفسها علىطلاقها وهي لها هذاك ذلك الأمر عندنا فحدنا أنه قال ما قال وإذا ذلك نقول ذلك أحسن ما سمع قال مالك من في رهان قالت قد قبلت وقال لم قلد بها لم قلدها دار إنما قل يضرق سلالي دميعا أنها لم تقبل إلا واحدة أنها قامت في ما في كل مالك. عن ذلك على نتاح لها ولم يكن ذلك براقا ما جاءت لكل عهدنا ليقضيها عن مالك أن يحيظني سعيدا عن أمرة من دعبد الرحمن أنها أخبرت على سبيبتا من تزال الأنصار أنها كانت تثابتا من قيس المسمات وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءنا سُخيرة لحبيبة بن انتهاء عند بابي بقارش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فقالت انها حبيبه بنت يا رسول الله فقال ما شأنك قالت ما انا ولا عبد بن قيس من فلما جاء عبد رسول الله ان شاء الله عليه الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما عندي فقال رسول الله الله بن خذ منها, منها. وجلت يا فعنا فعنا في أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها ذلك عبد الله بن عمر قال مالكم في المفتاجية الذي تبسجي من زوجها أنه إذا أعلم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها وضط راق وردت عليها باله قال مالكم هذا الذي منزل أشعر الذي آله أمر الناس عندنا قال مالكم لا بأس بأن تنجد المرأس من زوجها ذكر مما أعطاها طلاق المفتلعة أدري يا أخياء مالكم النافعين أن الريع بنت معودين بن ابن عطرى جاءت به وعمرها الى عبد الله بن عمر ما خرجه ان اقتنعت من دون هذه ثمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره قال عبد الله بن عمر عدتها عده المطلقه وعلي هي عماله انه بلغه ان تعزى المسيبس سليمان بن يسار وابن شهاب كان يقولون عزه المطلقه قال مالكو في المفتديات إنها لا تبجع الى زوجها إلا بنكاح الجديد فإن هو نكاحها الزارقها قبل ان يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر وثميها لأعدتها الاولى قال مالك لهذا اخر ما سمعت في ذلك قال مالكو إذا جدت المرد من زوجها بشيء على أن طلقها وطلقها طلاقا منذاب عن نسقها عن بشيء كان فجاء الى عليا صل الله عليه وآله ورسوله صلى الله عليه وسلم رجلا وجد عن يفعل؟ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسائل وعالها حتى كبر عاصم ما كان الله رسول الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم يا أهل داو وين؟ فقال يا عاصم ماذا قالك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال, <تصفيق> فقال عاصم بن عويمر لم تعدني بخير فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المساله التي سالته عنها فقال عويمر والله لا انزلي حتى اساله عنها فاقبل عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلناه فقال يا رسول الله ارايت رجلا وجد معا رائحه رجلا ايقظوا لاموها يقتلونه ام كيف يفعل فقال رسول الله عليه وسلم لقد انزلتك في صاحبتك فتنفعت بها قالت انا وانا وانا الله صلى الله فلما فرض من تلاعنهما قال عمر كدبت عليها يا رسول الله ان امشكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بكم قالت شهاب فكانت تلك بعد سنه المتلاعنين وحدها يعلم ما كان عندنا في انذل يعلم وان رجل قال لا علم راد فينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا والحق الولد من المراه قال مالك يقول قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون عذواهم ولم يكن له لهم شاهد لهم شهدا الا انفسهم فجاءت اقدم امرئ بشهادات بالله انه لمن صادقين والطالب تمنى ان الله ياريني من كان الكاذبين ويذرو عنه علامه عند الله عليه ان كان, على كان صادقين قال ما رأيكم عندنا أن المذلاع المذلاع مني لا جناتها أبدا وإن عبد رحمه جل الحد أول القدير ولا تقبل إني أبدا وعلى هذا المستنجدنا الذي ذكر فيها ورثها قال ما رأيكم إليها رجل مراته بعد أن دعى إليها في رجع ثم أنكر لها لا عنها إذا كانت حاملة وكان قبلها أن يكون منه إذا دعس ما لم يأتوا من الزمان الذي يشكو فيه فلا يعرفونه منه من قال ما رأيكم إلى قائل يا نمهو عنده قدره هذا من لا يبالغها ولدي الذدر من لا يعيها وانك وحدها بدا يخلق <تصفيق> هذا هذا لا عنها قال وهذا الذي سمع قال مالك والعزم الذي في قديمه العارمي تجري مكرته من اعاده يراه انه جعل من بدل وحده قال مالك والأمة المسلمة الحره النقائيه اليهوديه لا يعي الحر المسلم الى تدوج اقدام النفاصا ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرون ادعوا ان الاله هم من الاجواد وعلى هذا الارض عندنا قال مالك والعزو إذا تزود المرأة والفرة المسلمة أو الأمة المسلمة والفرة النصرانية أو اليهودية لا عدها قال مالك في رجل يلاعي امرأته فينبع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم ينبعه الخامسة الخامشة إنه إذا نجع قبل أن يزعم نجيد الحد ولم يفضقينهما قال مالك في رجل يطلق امرأته فإذا مرض الثلالة الأشهر قالت المرأة أنا حامل قال إن أنت رجلها حملها لا علها قال مالك في الأمد المنوذة يلاعظها زوجهات من يشتريها إنه لا يضعها من ملكها وذلك أن السنة مرضت المتلاعين لا يتراجعان لأمدها قال مالك إذا لا يعنى رجل امرأته قبل أن يذكر بها فليس لها إلا نصر الشراء ميراث ولد الملاعنة حدثني أحياء مالك إن أنه بلطه وأن عوث ابن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا ما تورثته أمه حقا في كتاب الله تعالى وإخوتي لأمي حقوقهم ويريث البقية موالي أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ولدت حقها فوريث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقيت للمسلمين قال مالك وبلغ عن سليمان ليستاري مثل ذلك وعلى ذلك أدرفت أحد العلمي بلدنا قال أكل بثي حدثني أحياء مالك نار بن شهابين عن محمد بن عبد الرفنان بن توبان عن محمد بن إياس بن البوكيري أنه قال طلق رجل امرأة ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدأ له أن ينكح فجاء يستثب ذابت معه وأسأل له فسأل عبد الله بن عباس وابا رضي الله عنهما عن ذلك فقال لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقا إياها وأخذة فقال ابن عباس إنك رسلتني يدك ما كان لك من فضل فحدثني عمادك عن يحيى بن تعيدا عن بكير بن عبد الله بن لشجعني بن عمار بن أبي عياش الرنصري عن أطاء بن يسار أنه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمر بن العاص الرجل طلق أمراته ثلاثا قبل أيام الساق. قال أقام فقلت إنما طلاق الذكري واحدة فقال لي عبد الله ابن عُمَر ابن عمرو بن, بن العاص إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح دون غيره وحدثني عن ذلك نعيم بن سعيد عن بوكير كير بن عبد الله ابن الأشجدي أنه أخبره عمه أبي بن أبي أنه كان جالسًا جالسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن ياس بن البكير فقال إن ربنا من أحد البادية طلق مرت وثلاثة قبل أن يدخل بها فماذا أراد فقال عبد الله بن الزبير ان هذا الامر ما لنا فيه قول فذهب الى عبد الله بن عباس وابي هريره فاني تركتهما عندها يتفزنهما ثم اتنا فاقلنا فذهب فسالهما فقال ابن عباس لابي هريره يا ابا هريره فقد جاءتك معضلتهم فقال ابو هريره الواحده تبينها والثلاثه تحرمها والثلاثه تحرمها حتى تنكح زول غيره وقال ابن عباس مثل ذلك ايضا قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا قال مالك والسيب إذا ملك الرجل فلم يدخل بها انها تجري مجرى البكر الواحده تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكع زوجا ولا طلاق المريض حدثني يحيى عن مالك عن ابن شعب عن طلحه بن عبد الله بن عوف قال وكان اعلم بذلك عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف انطلق مركه البته وهو مريض فورثها عثمان بن عفان من بعد انقطاع عدتها وحدثني عمالك عن, عن عبد الله بن الفضل عن العرب ان عثمان بن عثمانة ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض وحدثني عمالك أن لو تبع ربيع تبنا عبد الرحمن يقول بلغني ان امراه عبد الرحمن بن عوف داله ان يطلقها فقال اذا حصد ثم طوت باذنني فلم تحف حتى من عبد الرحمن بن عوف الم طهوت اذنه فطلقها البتة او تطليقه لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعند الرحمن بن عوف يومئذ مريضه فرثا عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها وحدثني عن مالك اي يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عندي الجدي حبان امراتان هاشميه ونصاريه فطلق الانصاريه وهي تربع وهي تربع فمرت بها سنه ثم هلكانها ولم تحف فقالت انا اريده لم نحف فا اختصمتا الى عثمان بن عفان فقضانها بالميراث فلامت فلا الهاشميه عثمان فقال عثمان هذا عمل ابن عملكي واشار علينا بهذا يعني علي ابن عمي طالبه وحددني عن مالكنا وسمع ابن شاب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإن تريد. قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نسخ الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث البكر والسيب في هذا عندنا سواق ما جاء في متعة الطلاق حدثني أحياء مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن ابن قال كما ساله كما تعبي وليده حدثني ابن مالك عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول لكل مطلقه متعه الا التي تطلق وقد ظلم لها قداق ولم تمس فحسبها نص ما قرض لها حدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال لكل مطلقه متعه قال مالك وهو ده يعني القاسم محمد مثل ذلك قال مالك ليس للمتعه عندنا حد معروف في ولا كثيرها فأجاء في طلاق العبد حددني أحياء عمالك العبد بالزناد عن سليمان بن أساد أن نفع مكاتبا كان لأمي سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله كانت تحتهم امراه حره فطلقت نتي ثم أراد أن يراجعها فأمره أجواد النبي صلى الله عليه وسلم ياتي عثمان بن عفان بيسأده عن ذلك فلقيه عند الزرج عقلا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك فحدثني عن مالك عن المساعدة عن سعيد بن أن زوج الله عليه بن عب���ان عليك مالك بن ابن ح كان لهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم الساعدة زيد بن ثابت فقال إني تطليقتين فقال زيد المتابس حرمت عليك وحددني عن مالك الناس ان عبد الله بن عمر كان يقول اذا طلق العبد عمرته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى ننكع زوجا غيرا كانت قالته أمت وعدة الحرة في ثلاث حيط وعدة العمت حيضتان عبد الله عمر كان يقول من أن ليس بيد ليس شيء يأخذ الرجل أو وليدته فلا عليه إذا طلقت ويحامل. قال مالك ليس على حر ولا عبد طلق مملوكاً ولا على عبد طلق شرة طلاقاً بائناً نفقة وإن كانت حاملاً إذا لم يكن له علي رجاء قال مالك وليس على حر لن يسترضع ابنه وهو عند قوم آخرين ولا على عبد من ينفق من ماله على من لا يملك سيده الا بإذن سيده عدة التي تفقد زوجها حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أي امراه فقدت زوجها فلم اين هو بينها تنتظر اربعه سنين ثم تعتدوا أربعة أشهر وعشر ثم تحل قال مالك وإن تزوجت بعد انتظار عيدتها فدخل بها زوجها او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها له اليها قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن ندرك زوجها قبل أن تتزوج فهو حق بها قال مالك وأدرس الناس ينفرون الذي قال بعض الناس على عمر من الخطابي أنه قال يخير زوجها له ولو جاء في طلاقها أو في امرأته قال مالك وبلغ لي أن عمر من الخطابي قال في المرأة في يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها, رجع يبلغها رجعته. وقد بلغها طلاقه يا فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها قال مالك وهذا احب ما سمعت يبي بهذا وفي المفقود ما في الاقراء في عده طلاب وطلاب الحيض حدثني اخي عن مالك النافع ان عبد الله بن عمر طلق امراه وهي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيط ثم تظهر ثم يشاء تك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسف تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وحدثني عن مالك عن ابن العروة بن الزبير عن آيجة أم المؤمنين أنها انتقل إن أنه انتقلت حفظة من عبد الرحمن بن أبي مكر الصديق حين دخلت من الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شعبي فذكر ذلك لعمره بنت عبد الرحمن فقالت صدقا عروه فقد اجاد لها في ذلك ناس فقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثه كفر فقالت عائشه صدقتم وتدرون ما الاقراء انما الاقراء الاظهار وحدثني بني مالك عن بن ابن شعبي انه قال سمعت ابا بكر بن عبد الرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد قول عائشه فحدثني عن ذلك أن أفعل وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن اللحظة هلك بالشام حين دخلت امرأته بالدم من الحيظة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن عبي سبيان إلى زيد بن ثابت يسأل عن ذلك فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت بالدم من الحيظة الثالثة قد بريت منه برئ منها ولا ترثه ولا يردها فحدثني عن ذلك أنه بلغه القاسم بن محمد وسالم عبد الله وابي بكر بن عبد الرحمن وسليمان ابن سال وامن شها 백 أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيطة الثالجة فقد بانت من زوجها ولا بينها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له علي وحدثني المالك عن مالك الناس عن عبد الله بن عمرانه كان يقول إذا طلق بجن امرأته فدخلت في الدم من الحيطة الثالجة فقد برئت منه وبرئ منها قال مالك وهو الامر عندنا وحدثني يا مالك عن الفضيل بن عبي عبد الله مولى المهاري أن القاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله كان يقولا إذا ضلقت المضات فدخلت للدمي من الحفظة الثالثة فقد بانت منه وحلت وحدثني عمالك إن أنه بلغه عن سعيد بن نسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون عجلة المختلعة في ثلاثة قرو وحدثني عمالك مالك أنه سمع بن شهاب يقول عدة مضلقة للأطراء وإن تباعدت وحدثني عن مالك أن, إن, أن يحرم جعيدا أردني من الأنصار أن امرأته سألت في الطلاقة فقال لها إذا حفظ فابرني فلما حفظ فقالت إذا أطهر فابرني فلما طرت قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك في عدة المرات في بيتها قل طلقت فيه حدثني يحيى عمالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسال أنه سمعهما يذكره لان يحيى بن سعيد بن العاص قلق ابن عبد الرحمن بن الحكم البستة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة من المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يوم إذن المدينة فقالت استق الله ورد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث قاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك بين هذين من الشر وحددني امام مالك عن نافع ان ان عبد الله زيد بن بن تحت عبد الله بن ذلك عبد, عبد الله, بن عمر. عبد الله بن عمر طلق له حفظة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه إلى فكان الأخرى الأخرى من البيوت كراهية يسعد عليها حتى راجعها وحدثني عن مالك العميحيى بسعيد أن نتائيذ من المسيبين تؤيد عن المرأة يطلقها زوجها ويفي بيث مكرا على من الكراه فقال سعيد المسيبين على زوجها قالت إن لم يكن عند زوجها قالت عليها قال, قال إن لم يكن عند قال, قال, قال, قال فعلى الأمير ما جاءت نبقة المسلقة حدثني إحياء عن العم الله العمد لله بن يزيد مولى الأسوار بن سبيان. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوقن أن فاطمة بانتقائد أن أبا عمر بن حفظ بلقها للبتة وهو غائب وهو غائب من شعب فارس إليها وكيله بشيء من سخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال ليس لك علينا مقة وأمرها أنت أسد في بيت أم شريك ثم قال تلك أمرأة يغشى أصحابي أعتبيه اعتدي, اعتدي عند عبد الله بن مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين تيابك عند غيدا حلت فآذني لي قالت فلما حلت ذكرت له أن معاوية بن ابي سفيان وابا ابن هشام خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أما أبو فلا يضع عصاه من عاتقه أما أبو جهمن فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوا كل ما له إن كحير سامة بن زيد قال فكركته ثم قال إنك حي ثامن زيد فأنا الله بذلك خيرا وقد به وحدثني عم مالك شاب يبُلُ هذا الحديث بي. الذي احتج إمام الشافعي على إمام مالك دخل عليه العرب فقال إن هذا باع عن الطير فقال أنه لا يسقط فإذا هو يسقط قال وبعد قال إذا سقط فامر أتفال. قال طالما فذهب العراقي مقام الشافعي من الدرج فقال ارجع الى الشيخ فنه زوجك بابي يا ابن علي فرد ثم عشاء البلدي هذا تلميذك الذي ردني فنظر اليه مالقا لد سمع للشيخ ابي قال فلان فقالت أبدي أتزوج قال أما فلان فلا ينزل عصا عن عاتقي أما فلان فهذا فبدي أسأل الشيخ لما كان ينام العصا على عاتقي قال لا هذا قال ما خلق الله دائما يتكلم في الليل والنهار أسأله يتكلم ويسكت قال نعم يتكلم في النهار ويسكت في الليل فقال ما لك خولك نعم <تصفيق> وحدثني عن مالك انه سمع من شهاد يقول المسوسه لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقه إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها قال مالك وهذا الأمر عندنا عدة الامه من طلاق زوجها قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الامه فاذا طلقها وايامه ثم اتى قد فعدتها عده الامه لا يغير عدتها عشقها كانت له عليها رجعه كانت له عليها رجعه او لم تكن له عليها رجعه لا تنتقل عدتها قال مالك مثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد بينما حده حد عبد قال مالك والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة تكون قال مالك في الرجل تكون تحت الأمة ثم يفتعها فيعتقها إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصدها فان اصابها بعد ملكيها قبل عشاقها لم يكن عليها الا الاستغراء بحيضه جامع عده الطلاق حده من يحيى عمالك عم اي يحيى بن سعيد وعن بن عبد الله بن قصيده التي يحيى عبد السيد بن سيدي قال قال عمرو بن الخطاب اي مرات ظل قد تحاطت حيضه او حيضتين ثم رفعتها حيضتها بينها تنتظر سته اشهر فانبان بها احممم ذلك او الا تندت بعد ستا الا شرب ثلاثة عشرين ثم حلث. بحدثني عن ذلك نعيم حج بن تايد عن تايد المزيب أنه سعيد كان يقول الطلاق للرجع والعدة للنساء بحدثني عن ذلك نعيم شعب عن تايد المزيب أنه قال عدة المستحاضة ذن قال ما يكون الأمر عندنا في المطلقة التي رفعها حين يطلقها ذود وإنه تنتظر فإن أسدت ثلاثة عشرين ولم تهب به النعمة ثلاثة عشر سور. أين حارث قبل أن تتكمل العشرة ثلاثة ثقاب. استقبلت الحيض فإن مرتيها تسعة قبل أن تحيط تد بين الثانية أن الحيض فإما قبل أن من الحيض فإن قبل أن بين كانت قد عدة الحيض لم تحد استقبل ثم حلت عليها لذلك رجعت قبل أن تحل إلا أن يكون قد ابتطل قها فعلم أن عندنا أن إذا وله بعض إذا طلق ما تمل وعليه رجعت بعد ند ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسى لا تبني على ما مضى من عجتها وأنها تسانق منهم طلق عجتا مستقبل وقد ظلم زوجها نفته وأخطى إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها قال مالك والأمر عندنا أن المرات إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم له وحق بها ما دامت في عجتها بين انقضت عجتها فلا سبيل له علي وانجز وجه بعد انقضاء عجتها لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق ما جاء في الحكمين من يحيى مالك إن انه بلغه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ان اليهما الفرقه بينهما والاجتماع قال مالك وذلك احسن ما سمعت من اهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل ومراته في الفرقة والاجتماع يعني الرجل بطلاق ما لم ينكح وحدثني عن يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مفعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرات قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها وحدثني لي عن مالك إن أنه بلغه أن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كان يقول بمن قال كل امرأة ننكحوا بيطالق أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه قال مالك وهذا أحسن ما سمعت قال مالك بالرجل يقول لمرأة أنت الطلاق وكل امرأة ننكحوا بيطالق فما له صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحلث قال أما لساءه بطلاق كما قال وأما قول كل امرأة ننكحوا بيطالق فإنه إذا لم يسمي امرأة من أو قبيلة غرضا نحو هذا بل يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء وأما ماده بليتصدق بذلوته الذي لا يمس امراته حدثني يحيا عما لكن عن ابن شعب عن سعيد بن المتايب انه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أي متابة يضرب له أجل فحدثني عن مالك إن أنه سألم نشاب متى يضرب له الأجل أمي يوم يبني بها أم يوم ترافعه إلى السلطان فقال بل من يوم ترافعه إلى السلطان قال مالك فأما الذي قد مستمرته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما جامع الطلاق وحدثني أحياء عن مالك عن الشهاب أنه قال بلغاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من ثقيف أسلم وعنده عشر رواه لقطه الدين عثمان وامسك منهم اربعه مسارق و اربعه سائمه وحدثني عمالكه عم, عم الشهاب ان مقال سنه سعيد بن المسيب و بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عجبة بن, مسعود بن مسعود بن سليمان بن يسار كلهم يقول سنه فاهر غير سيقول سنه عمر بن الخطاب يقول اي امراه طلقان زوجها تطليقتين او طليقتين ثم تركها حتى تحل ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها ثم ينكحها, ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها قال مالك على ذلك السنة عندنا التي لفتلاف فيها وحدثني عن مالك عن سامة بن, في أنه بن, بن الله انه تزوج أمه ولا عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن خطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط الموضوعة وإذا قيدان من حديد وعبد وعبدان له قد أجلسهما وقال قل نقها والا والذي يرقنك به فعدك كذا وكذا قال قلت هي القلق انس قال فخشت من ابي عبد الله بن ماهر مرابطه في مكة فاخبرته الذي كان من شأني فتغير عبد الله بن عمر وقال ليس ذلك بقلق وانها لم تحكم عليك فارجع الى اهلك قال فلم توردني نفسي حتى اتيت عند عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة امير عليها باقته الذي كان من شأني والذي قالني عبد الله بن عمر قال فقالني عبد الله بن الزبير لم تحكم علي الى إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير مدينة أمره يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بينه وبين اهله قال فقدمت المدينة فجهزت صفيه تجهزت صفيه ثم عبد الله بن عمر امراتي حتى أدخلت علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوريمتي فجاني وحدثني عن مالك عبد الله بن دينار انه قال سمعت عبد الله بن عمر قرى يا أيها النبي اذا طلقتم النزا فطلقوهن لقبول عزت قال مالك يعني بذلك ان يطلق في كل طهر مرة وحدثني مالك عن مالك ان شاء الله وكان قال كان رجل اذا طلق امراته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وإن قلق الف مره تعمد رجل الى امراته فطلقها حتى اذا شارفت انقضاع عدتها رجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا أويك إلي ولا تحلين عبدًا فأنزل الله صباحك وتعالى الطلاق مراتان فإنساكم بمعروف أو تسلحهم بإحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق وحدثني عمالك عن زيد بن زيدن الدينية دي أن رجلا كان يطلق مراته ثم يراجعها ولا حاجة لعبية ولا يرغل سكا كما يقول بذلك عليها العدة المضارها فعنزل الله تبارك وتعالى ولا تنسكونا ضرارا لتأثدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ويعود الله بذلك أن بن وسليمان بن في فقال في قتل قال مالكم على ذلك الأمر عندنا وحدثني عمالك انه بلغه ان سيد بن مسيب كان يقول اذا لم يجد رجل ما ينفق عن امرأته كل رقب بينهما قال مالكم على ذلك أتركت اهلا من ببلدين عدة مجوصة عنها زوجها إذا كانت حاملة حدثني يحيى عمالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عبيد سنة بن عبد الرحمن انه قال سئل عبد الله المعباس وابو هريره عن المرأة الحاملة وتغفت عنها زوجها فقالت ابن عباس آخر الآفق الأجري وقال أبو هرية إذا ولدت فقد حلت ذاقنا أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تعالى عن ذلك فقالت ام سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخضبا رجلان احدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الشيخ لم تحلي تحل بعد وكان أهلها, وكان أهلها طيبة ورجا اذا جاء اهلها ان يبذروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من عبد الله على فقال عبد الله بن مرأى وضعت حملها كما تحلت فأخبره وصلت عنده وأنظر من خطا بقى وضعته جوده على سريري لم يدخل بعد إلى وحدثني عن مالك عن وكان به عن مسعود بن مخامة أنه خبره أن صبيا تزن نفوس نفيست بعد وحذز زوجها بليالي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قلت حلت سانكي من شكي وحدثني عن مالك عن يحيى السليمان سليمان, سليمان السليم عبد الله بن عباس قال سمعت من عبد الرحمن بن عوف أن أخذه من المرافقون فشبع وحذز زوجها بليل فقال رسول الله صلى كما قال جرير مع يعني زوج النبي صلى الله قالت على فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حلت كيف حين من قال مالك ماذا نقول الذي لم ينزل عليه لا ان عندنا مقام متوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل حدثني اخي عمالك عن سعي بن اسحاق النكاب بن عجره علامته زينب بنتكاب بن عجره ان البريعه بن زمالك بن سينات وهي اخت ابي سعيد بن قدريه جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله ان ترجع الى اهلها في بني القدره فان زوجها خرج بطلبه اعبد له وابه وأب حتى اذا كانوا بطرفه حتى إذا كانوا بطرة القدوم لحقهم فقتلوه فقالت مساءلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع إلى أهن في بني الفجرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقد قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت تنصرته حتى إذا كنت في الفجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أمر له فقال كيف قلت فردت عليه القدرة التي ذكرت له من شان زوجي فقال مكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وجله. قالت وقالت فاعفدت فيه أربعة من وعشرين قال فلما كان عثمان بن عفان ارسل اليه فتعني عن ذلك ظاقوته فاتبعه وقضى به وحددني عن حميد بن قيس المكين عن أمريب شعيب عن سيد بن المسيب أن أمر مخطاب كان يرد من الزيداء يمنعون الحج سعيد توفي عبد الله لهم فسألت فالي لها أن تبيت فيه فنهام ذلك فكانت تقضي من مدينة السحرة فتصبح في حرصهم فتصبح في حرصهم فتظل في فيه يومها ثم تدخل المدينه اذا امسك فتبيت في بيتها واحده من عمالي كان شامل كان يذو حيث قال مالك على الامر عندنا واحد تدري عن في عن عبد الله بن مرهنا وكان يقول لا تبيث فتوتان عنها الضوا ولا تلك التي بيتها اتجون من ولدات وفي عنها سيد وعنده صحيح قال كان يحدث ايضا انه قال سمع وقال محمد يقول ان يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين النساء وقلنا انها اولاد في في في في في بعد في في ففرق بينهم حتى يعتدوني 24 وعشرين وعشر وقال محمد سبحان الله يقول الله سبحانه وتعالى ونفسهم والذين وجرسون منكم وإذا مؤمن من نعماء كأننا سائلا عند الله نعمرنا وقال عدته من ولدي محمدنا من لا توفي قال ملكو الأم قال ملكو الأم تكمن من لا توكس أيد وارز كان وحدثني عن مالك عن شام مثل ذلك قال ما يكون في العبد يطلق الامه طلاقا لم يبثها فيه له عليها فيها رجع ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق انها تاكدت عده الامه المتوفى عنها زوجها شهر وخمس ليال فانها ان وثقت وله عليها رجع ثم في فراقه بعد ذلك التالي نوسى ولي في عدتها من خلاقية تدفت عدة المتوفى عدة الخراس المتوفى على زوجها أربعة أشهر ومعشر وذلك أنها إنما وقت عليها عدة الوفاة بعدما عسلقت فعدتها عدة الخراس قال ما لكم هذا الأمر عندنا ما جاء في العلم. حدثني أحمد مالك ربيعة بن أبين رحمه محمد بن إبن أبي حبان عن ربيعة بن مخير إذ أنه قال الخلف من سيد القائلين سعيد الخدري قال جلس ثانية فقال جوان العزي سعيد الخدري رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضب من المصملي قطع سبيا من سبيل عرب جنائن النساء وشتد علينا الرجفة وأحببنا النساء ربنا أن نجرهم على عزيم صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا وقلنا عزيم الرسول الله عليه وسلم قبل أن تفعلوا ما دي روايه كانت وحدثني اعمال كان بالنظم والعمر بن معيد الله يلعب ابن سعد بن ابي كان وحدثني عن مالك عبد المنزل مولى عمر بن عيد الله يعني عن بن عبد بن افلح مولى ابي ايوب الانصاري عن ابن ولد ابي ايوب الانصاري انه كان يعدل وحدثني عن مالك ان نسل عبد الله بن عمر انه كان لا يعدل وكان يكره العدل وحدثني عن مالك عبد الله بن سيد المنزلي عن حجاج بن عبد بن غزيه انه كان جالسا عند زيد بن حبه فجاه ابن قهد رجل من اهل اليابن فقال يا ابا سعيد ان عندي لي ليس نساء التي كن بها اعجبين يمنهن وليس كلهن يعجبني ان تخبر مني يا عادل فقال زيد عبده يا حجاج قال فقلت لهم الله لك انما نجلس عندك نتعلم يتعلم منك قال عبده قال فقلت هو حرفك ان شئت سقيته وان شئت عطشته قال وكنت اسم ذلك من زيد فقال زيد صدق وحدثني عن علي بن قيس المكي عن رجل قالوا له زكي انه قال سعيد عباس عن العبد متاع له فقال اخبريه فانت انها استحيك فقال هو ذلك اما انا يعني انه يعزيك قال ما لكم لا يعزل غجم المرأة لفرة إلا بإذنها ولا باشان يعزل عن أمتي مغير إذنها ومن كان تحته أما قوم من فلا يعزل إلا بإذنها اجابني عند مالك بن الله بن عن زينب فقالت على الله عليه وسلم حين من فيه غيره من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أبو على فدهنت فدهنت فدهنت ما من الله يقول لا على فوق تنازل يالين إلا على زوجها ربعة عشرين وعشرة قال زينب طمو الخلف على زينب بن جحش زوج النميين صلى الله عليه وسلم حين وفي أقوها فدعت في قلب فمثت منه ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون الله <مقارة> افضل من اجل ان يكون هناك افضل من من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون الله افضل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل الله ان قانا تباكن في الجاهلية ترمي على رأس الحول قال أمر ما وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقال زينب كأس المرأس إذا توقعنا زوجها دخلت سبشا ولا هيا بها ولم تنس قيما ولا حتى تمر بها سنه ثم, ثم تعتى بذافة انتمارين أو شاث به فتصب به فقل ما بشيء إلا ما ثم تخرج فترضى بعرة فترمي فتر فتر بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال مالكم طب وتمشى في جدة كان مشرق وحديث يا مالكنا كان صحيحه من جاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن يجب ان يكون هناك افضل من على ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل عن اجل ان من ان يكون هناك افضل من من اجل ان يكون من اجل ان يكون من اجل ان من يكون هناك افضل فروحت بعين الله يسر وحدثني عنك ان كانك رجل يهتم تتابع عينيها على دنيا عبدنا عمره لم حتى كادت عيناها من لم يكن فيها ولا من القلين من ولا اراد من الحدي ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عظبا غريغا ولا تلبس ثوبا مصبرا بشيء من الصرح لا بالسؤال ولا تنبس شغل لا بس مما لا يقتمع في راسها وحددني مالك لأنه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رم السلمة على أبي وقد جعلت على عينيها صابرا فقال ما هذا يا أم هو قال مالك والمقداد عن الصمية التي لم تبلغ المحيط على التي بغلقت قد بلغت المحيط تجتنب المرة البغلغة وإذا هلأت زوجها. قال مالك عنها زوجها شهرين وخمس ريال مثل عدة فيها. قال مالك ليس على أمي الولد يحداد إذا أهلك عنها سيدها ولا على أمسي يموت عنها سيدها يحداد من ما يحداد على دواسي أزواجه وحدثني عن مالك أنه بلغه أنهما سلمت زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوم وتجمع الحاد وعسى بالسبر والزيد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرضاع رضاع تصغير بساندكم إلام والطائم قال روي خشفني يا عن مالك العنى عبد الله بن عيب. انما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله هذا في فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد قدمنا عمنا ثم جاء نورثانا به عن عشر من ناقل الدعم من الرداد السيد علي فبيتنا لروى حدث اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قالت عائشه ذلك بعد ما علينا الحجاب وقالت يحرم من ما يحرم من قال وحدثني من عمالك عن شاب عرس بن زبيري عن عيشة من أننا خبرت أن أخلح أصائد القعي بالقعي في جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل حجاب طارفا بيت ونازل له علي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرته بالذي صنعته فأمرني أن نازل له عليه قال وحدثنا مالك عن كور مزيد دين الديالي دي دي دي دي دي عن عبد الله بن عبدالله فإن أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصصة واحدا فهو يحرم قالوا حدثنا عمن كان عن شاب عن عمري من الشور أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له فأرضت إحدى وما قلنا نورات الأخرى جارية فقيل له وهي تزوج الغلام جارية فقال لا النقاح واحد قال حدثنا من فعلنا أن نسأل الله ابن عمر سأنا يقول لا ربعات إلا لمن أربع في الصغر ولا ربعات في الكبر قالوا حدثنا من فعلنا أن نسأل الله ابن عمر أخبره ناشد من أرسلت به وهو يرضى إلى أرضي يوم كل يوم من الدبيبة فقالت أضيع عشر ربعات حتى يدخل عليه قال سالم فارضعت يوم كل يوم من ثلاثة ربعات ثم مرضت فلم تر غير ثلاث مرات فلم, فلم, فلم, فلم, فلم, فلم, فلم أكن أدخل على شيء من أجل أن أوميكم يوم كل يوم من أضيع قالوا احد من الممكن ان نفعنا ابي وعبيدنا فراتون من يوم سادس دعوته من جامد لا من يفضي بقاطمه بنت عمر من خطابه عليها قالوا حدثنا مسند عبد الرحمن القاسم عن أبيه وخبرناه شهد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فعليها من أربعة أخواتها وبنات أخيه ولا يدخل عليها من أربعة نساء وأخواته قالوا حدثنا مسند عبد الرحمن وقبت النفس سعيد عن أبوي النسالة سعيد بن سعيد عن رضاه فقال سعيد ما كان في الحولين وإن كانت بطرة واحدة فهو الحرم وما كان بعد الحولين إنه فإنما هو طعامنا قال إبراهيم بن عقبس ما سألت عروة فقال مثلما قال سعيد المزيف قالوا حدثني عمري عن لحية من سعيد أنه قال سميته سعيد المزيف يقول لا ربع ما كان في المهدي وإلا ما مثل اللحم والدم قالوا حدثني عمري عن زجف لأنه كان يقول رباطة قلوا كثر ويحرم رباط من قدر من قبل الرجال تحرم قال فلا يحيى وسمعت أنه كان يقول رباطة قليل كثر وإذا نحوي يحرم فمن مثلاً لا ينقطع ولا كثر ولا يحرم فإنهما هو مزرة ما جاء في وفي ذلك قال يحيى من عن, عن في وقال أكبر من الرسول من ذلك لنبا حديثة بن بن وكان من الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد تبنى قالوا كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أن بنت بنس أخيه فاطمة زويل بن زوجة ابن عتبة الربيع وهي مائدة من هالجراس وهي من أفضل أيام قريش فلما أنزل الله تعالى الكتاب فيه في ذي الحيدر ثم أنزل فقال أدعوهم إلى أداء المواصلة الله ذا لم تعلم أداءهم كيف في الدين وما رد كل واحد من أولي ترقي فلما يعلم أبوه رد إلى أبوه فجاء سالك من سيف المرتوبين فوهي وهي دنيا من اللهين لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الرسول كلا من الرسل من ولد ما كان يقول عليه وأنا وليثلنا الذي توحي بما لترفيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك ارضه خمسه مضاغط في حومه لبنها وكان تراه من المضافه ففعل بذلك عيش من كان تحب يقول كان في الاقدام وتسنين من ثيورنا التي يقال منها خضت المدخل هذه وجاء ابو الذي صلى الله عليه صل وسلم قال الذين ترى وقلنا والله اننا الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهيل بالله رضى ثمره الله الله عليه وسلم والله لا فعلى هذا فانا ازوج النبي صلى الله عليه وسلم في ربعه الكبير قال واحد حدثني عملت نامت لابن عمر انه قال جئ اردنا يا عبد الله بن عمر وما هو عند دار القضاء يصل هو ربعه الكبير فقال عبد الله بن عمر جاء رجل عمر ان عمر من فقال قال كانت له انت فعمدت فعمده مراسيلها صرعته فدخلت فدفنت عليها فقال دونك فقل والله اربع فقال عمر او جئ او جئها وقت لك فانما ربعت ربعات الصغير. قال وحده لام ملك عن يهوي بسعيد ان مودي سال ابو موسى الاشعري فقال إني من رايي لبن, سديها لبن في بطن فقال ابو موسى لا اراها الا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن سعيد ماذا تذيبه الرجلة فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال عبد الله بن سعيد لا رضعة إلا ما كان في حولي فقال أبو موسى لأسفر عن شيء ما كان هذا الحضر بين ظهوركم جامع ما جاءت رضعة وبيني قالوا حددين يحيى ملك عبد الله بن سعيد وعن عشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضعة ما يحرم من الولادة قالوا حدثنا مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن نوكه وقال قال اخبرني عروه ذكرا عن من مولاه عن جده بنت وهب الازديه أنها خبرت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد امكنها عن زينب حتى ذكرت النور وما فارسنا ذلك فلا يضر اولادها قال ما يكون غله ويهسرذون مراته ويتب فلو حدثنا منصور بن عبد الله بن ابي مكسوم قال عبد ابن خذون الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في مرضنا من القرآن 10 وضعات معلومات ثم الله وهو من من مما يقرأ في القرآن وليس على هذا العمل بسم الله الرحمن الرحيم كداب البيوع ما جاء في بيه الأربان ومن يقال حدثني احكام الاجتماع من فتة عنده عن عمر بن فاق بن نبي عن, عن جديه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيه الأربان قال قال الملك وذلك من رو الله لم يشتري الرجل العبد أو الوليد ويتكار الزباة ثم يقول الذي اشترى منها وتكار منها أعطيك دينارون أو ديرها منها أوذكر من ذلك وقل على أني إن أخذت السلاة ورفز ما تغيرت منه فالذي أعطيت طهو من ثمن ومن تراء الزباة وإن تركتي على السلاة ومن تراء فما أعطيتك لك باطل بغير شيء قال قال من يكون عنده نقود بسبي يبيع عبداً تاجر ال التاجر من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليس مثله في صاحب الصفات والنفاق والمعرفة لبس بهذا أن يشتري منه عبداً بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا خلف فبأنه خلف في أشبه بعض ذلك بعضاً حتى يتقارب فلا يأخذ من جنس واحد إلا أجل معلوم سلف قال قال من يكون بسبي أن تبيع مشتري من ذلك قبل أن تستوفيه وإذا تقتت من المغير صاحب لا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 في وإن مكره ذلك لنباعك أنه باع منه مئة له إلى سنة قبل أن تحل بجارية مباشرة دناني نقدا أو إلى أجل وعلى من السنة بداخل ذلك الذهب إلى قال قال منكم الرجل يبعني من الرجل الجارية بمئة إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه. إن ذلك لا يصلح فتفسير مثلا من ذلك ان يبيع الرجل رجله جارية الى جنف متاهى الى جنبه بعد من يبيعها ب30 دينارا الى جنف ثم يشتريها ب20 الى سنة او الى نفس سنة فصار رجعت ليده بثلاثين بعينها واعطى صاحبه ثلاثين دينارا الى شهر و60 سنة او الى بعد ان يبغي ما في من قيل عبد الله بن عمر بقلن بقلن من فما له من قال قال ما في الأمر المجتمع عليه عندنا نمتع إذا اشترض ما فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلمه أو لا يعلمه وإن كان العبد لدي أكثر من مشترابه من كانت منه نقدا أو دينا أو عرضا وذلك أن ما العبد ليس له على سيده في ذكات وأن كانت العبد جارية واستحل فرجاب من سياه وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله ونفل سأخذ الغرماء ماله ولم يستبع سيده بشيء من دينه ما جاء في العديو بيلي طال حدثني حياملتنا نزل يبلي في المحيم يبعد من ريد بن حزن أن ابن ابن عثمان ورشان ابن وليش إسمان كان يذكراني في صبتي ما عهدة الرقيق في ليام الثلاثة من خين ويشترى العبد الأول الوليد وعهدة السنة قال قال ملكم أصاب العبد والوليدة ذليم الثلاث من حيث من حين يشترياني حتى تنقضي ليم الثلاث الصوم البائع وإن أهداث بنت من المجنون العلد من البراءة فإذا ما بصت كانت فقدر يالباء من العهدت كلها قال قال ملكم بعض من أوليدة من أهل المراث أو غيرهم البراءة فقد بري من كل عدون ولا عهدت عليه إلا يكون علي معيزا فقدموا في ذلك فإن كان علي معيزا فقدر من سفعه وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدت عندنا إلا في الرقيق فقال الرجل قال يحب السيد ان يسلم بن عبد الله بن عمر له عبد فقال عبد الله بن عمر الله بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن بن عمر بن عمر بن بن بالبراءة فضاع سالم بن عثمان على عبد الله بن عمر يحلف الأول قتباً ولعبد العبد مذيع داؤن يعلم وفاء بعد الله يحلف ورتجاء لابد فصحه عند فضاع عبد الله بعد ذلك في ألف وخمسين ألف درهم قال قلم قال الأم والمجتمع عليه عندنا أن كل من تاوله دحمته ولم تعته وفلا أم وكل أمر دخله الفوات حتى لا يتضارد رقم البيان أنه قد كان به عيون عند الذي باع أو علم ذلك باعتراف أو ذريعة العبد وليس يقوم به اللعب الذي كان به ومشترى في غد من الثمن ما بين قمة فهي وقيمته وبه ذلك العيب قال قال من صلى الله عليه عندنا الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرد منه وقد حدث به عند المشتري عيب آخر كان العيب الذي حدث به مفسيدا مثل القطع او او ما ذلك من كان العبد بيخيل النظرين حباً يضيع من هو من ثمن العبد بقدر العبد الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضيع ان يغرام بقدر ما خب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد كذلك له وقيمة العبد عند الذي اشتراه قيمة العبد به العيب الذي كان به يوم اشتراه يدرك من وثين كانت قيمة العبد يوم اشتراه غير عب مائة دينار وقيمة يوم اشتراه بالعيب ثمانون ديناراً وضع عن المستقيم بين القيمتين وإنما تكون قيمة يوم اشتراه العبد قال قناة من السلام عليها عندنا أن من رد من عيد وجده بها وقد اصابها انها كانت بيطرم فعليه ما من ثمنها وإن كانت سيبا فليس علي ذي صابتها يشاء الله كان لها قال <سؤال> قال لكم انكم جميعا عليه عندنا من الين يوضع في فتره مثل في مضايله يكون على مضايله ذلك ايضا فكتم فان كان علي معيدا فكتم ولم ماذا امرذون عليه قال قال ثم يوجد في كانت في احدهما تقاما في ثم ما فبتوانون ذلك العامل المتغذي بقدر ثغاي حوال فرض قدره ثم يمر الى الذي به بقدر الذي وقع له مثل كذلك كان كتابه تكون عليه قال من الهجره الامنه والغله التي بذلك تكون ذلك الامر الذي كانت لجماعه وذلك لمن رجاء فجعل له هدرا قيمه أي أتينا سُبنائها ثمن العبد أبعثا ثم وجد له عدا ورد منه رده ولا يكسب للعبد عليه إجراء في معامل الرفق ذلك تكون له إجرته إذا أجر من عليه لأنه ضمن له هذا عندنا قال قاموا الأمر عندنا في إجراء ثم ثقف واحد فوجد في ذلك عبد وجد في ذلك الرطيع عبد مسروقنا وجد ويعبد منهم عدا إن هو ينظر بما وجد مسروقنا وجد ويعيد كان هو وجهه ذلك الرطيع فإن كان هو وجه ذلك الرطيع أو ترده أو من أجله اشترى الذي في الضطن لاه فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله وإن كان الذي وجد مشروقا أو وجد به العيب ذلك رذيب الشيء اليسير منه ليس هو وجد ذلك الرذيق لا من أجل يشتري ولا في الضطن فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به العيب وهو وجد المسروق معينه بقدر قيمته من السمن الذي اشتر ولا و لا ترقي ما يفعل في ويلة إذن لا بيع تشغط فيها الثانية عمال ثاني بي شهاب النبي عبد الله بن عبدالله بن عبد ان عبد الله انا اسود انت هجايه من فاطمه بن زينب بن الربيه واشطط علي ان كان يدع الذي كبير عاده فقال عبد الله انا اسود عن ذلك عمر بن الخطاب القائل له الخطاب لا تقربها وهي الا احد كان يقول لا يطورد وريدثني وريدثني إن شاء وإن شاء هذه ما شاء قال مالك فيما ولا يهبها أما أشبه ذلك من شروطه أنه لا ينبغي في مشتري ذلك أنه لا يجب منه وأن ولا يهبها فإذا كان لا ينبغ ذلك من هذا للمجم يكمل كنساما لأنه قد سدني عليه, في عليه فيها فيها ما فلكه به غيره فإذا دخل هذا الشر لم يصرف وكان بي عن مطروها أنه يعني أن الرجل وليدًا ولا هذا المحددًا يحيى عمالك عنه بنشياب لما عبد الله عبد الله عبد من أهزار عثمانا عفا نجارية ولا حد للتاجر المقتني طال رجلا هنا رقم 1 تالفها زوجها وهذا او بقدره زوجها هذا رقمها وحدثني عم مالك في غياب عن ما جاء عم الله صلى الله عليه وسلم قال ما قد ان اي حتى يبدو صلاحها قالها <سؤال> لي ان مالك عند الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل في حتى يبدو صلاحها البائع والمشتري يرب الله صلى الله عليه وسلم لا فقيل له يا رسول الله وما تذهب فقال films لتقمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيج اذا منع الله الغمر وضعت مما يأخذ احدكم ملاقيه وحبتني عن مالك نبي الرجالي محمد الرحمان بن حر كل مح debil عبد أن رسول الله صلى الله قال مارسن العمر عندناه عندنا عند الصيخ والطفاء والغياب والغياب والجزر إن بيعم إن بيعم إذا بدل صلاحاً خلاحاً جائزاً ثم يكون للمشترين ما يمثل حتى ينقطع وَيَهَلِكَ لي كان لي ذلك الوقت فيما قد وذلك ان وقعوا ووجدنا جوابنا فلقد ضاعت سماتهم قبل اياك ذلك الوقت فاذا لقوا على هذه الفجائع تبلغ السنن الضاعه كان ذلك موضوعا للداع ما جاء الله بن الله عليه وسلم صاحب مالك الله صلى عليه وسلم قال مالك من أنما تباع العواية من التمريل تفضى ذلك ويفرص في رؤوس النقل ويسد له مكيله وإنما أوقف فيه لأنه منزل بزيلة والشرك ولو كان بمنزلة رجل أحد أحد في حتى يستوفيه ولا أطاله ولا ولاه أحد حتى يظهر مبتاع عن مالك عن الرجال محمد عبد الرحمن عن أمه عبد الرحمن سمعها تقول ذاع عود من الله الله وسلم وقال فيه حاجه فيها لهم مصان فزالوا رب له محلا لا يعلم ذهبه من مشرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لا يعلم يا رب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هو الاحسن وجعل لمالك انه الله ونعم العز قال ماريكم على ذلك لا اريد قال اقول مره اخرى و انا اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول الذي اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول فقاتلوا وقال من أنت وعراب انه يدخل بالغصيبة فقاتله حتى اجتمع الضقى منهم مالك فعرفوه قالوا هذا. ولم يعرف أنه ربيع ابنه فكانه عند الخروج وضع مالا عند زوجته ثم طالبها قال أين المال الذي وضعته قالت المال موجود بشرط انك تذهب الى المسجد وتصلي وتسمع ما يقول المحدثون وترجع لي وتأخذ المال فذهب عبد الرحمن فاذا الناس مجتمعون على ربيعه ومنهم مالك وغنز وفلان وفلان وفلان طالع في الرجل قال هذا اللي خاصمني هذا ابني فرحت لما رجع قالت له اتريد مالا ولا تريد ابنا فهذا هو ربيعه رضي الله تعالى عنه وهو قال مالك على ذلك الأمر عندنا قال مالك الجائحة التي تظهر عن المشتريع تلوث الصعيد ما يكون فيما ذلك الجائحة ما يجوز استئناء السماء أدنى نعم مالك أن در... عبد الله محمد كان يرسل رحاه ذي من تجمع من... محمد نعم الجحيم بعد بأربعة آلاف درهم مستنها من ولدان يجمع درهم جمراه محمد عبد أمه أن أمه كانت تبيع منها. قال مالك الأمر عند المجتمع عليه عندنا أن غدر إذا بعثنا وخائصه لو أنه له أنه يستطيع مثل خائصه ما بينه وبين سرين السمر لا يجاوز ذلك وما كان عن سر بذلك قال مالك رحمه رجل رجع ثم رحى فيه وشئ من جمال حياته ثم غنى فيه حفلة أو قلاة يداوها ويسمي عزها فلا عار لذلك أسمى أن رب الحياة من, من حياة نفسه وإنما ذلك شيء مسبوهم في حياته وأنه ولد ما في ذلك ما يكون استمر في عن كما الذي عند الجنيات أناباء الناري يعبدون أناباء النطف إنهم قالوا قال صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر بمثل مثلًا أقيله إن عاملك على خير لا يقبل الصاع الصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جبر الصاع يا رسول الله لا يقبلون إنهم جناب فادعهم الصاع الله صلى الله عليه وسلم يا من يفعل من يعبد رحماء يعبد من الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر جاءه بجمل دنيبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ذرين خيبر harderとحدث قال لا والله يا رسول الله إنا لنه أخر松te Lher. لنا ب soughtatan extern رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفعل. ژِعْ لَجَرْز DJ áFD gran ve keybath plague of eim فقال له سعد ايضا ما اطغى قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترى التمييز الرطبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرطبه الرطبه اذى يلف قال نعم عن ذلك نجاه المزارع بنتي والمحاطنه فدنيه عن ذلك عن بلاد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مزارع بنتي وزارع زارع بنتي بنتي كله بعد عن شهاده عن السيدين رسول الله صلى الله عليه ان يعمالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مارك النها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدامة وتكفيرهم زبادين من الضباء من الغزافي الذي لا يُعلم ولا ولا عدده بسجع بشيء المسمى من الثلية والوزنة والعدد يكون ردو يكون له الطعام للذي لا من الحنظة أو ما أشمع ذلك من أضعيه أو تكون للردن الستمعات من الخنظة أو النواء أو القذب أو العصري أو الكرسو أو الكتاني أو ما ذلك من لا يعلم كل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول رجل ربي تلك كل لكل سلعة كهذه او مر من يكيلها او من ذلك ما يزوء او زن من ذلك ما كان يعد فما نقص من كذا وكذا لتشغل تسمية مسميها او وزن كذا وكذا رطرا او عد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعل يغربوا حتى فيك لك التسمية فما جاد على تلك التسمية ما هو ما نقص من ذلك على ان يكون لي ما جادا ذلك بجعموا لكنهم المخاطر هو الغنب يدخل يدخلوا يدخل هذا. لانه لم يشتري منه زين به ان اخرجه ولكنه ظهي له ما سمي من ذلك الكلب او العزم او العبد على ان يكون له ما زاد على ذلك فانه قد يكسر عنه تلك التسميه اخذ ما ذلك من ملاهبه طيبه بها هذا يسلوقي ما ما كان مثل هذا من الاشياء فذلك يدخله قال مالكوا من ذلك ايضا أن يقول الرجل الزوجي له اضمن لك انه من هذا كذا وكذا ظهارته فلم قد كذا وكذا لك يسميه ذلك وما او أن يقول رجل للراجل أبول لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا زرعو كل نقميش كذا وكذا وما لقصد ذلك على يقومه وما زاد على ذلك ذلك أو أن يقول رجل, رجل, رجل الجلود من جلود جلودك هذه عالم إلى من. يريشونيه اياه وما نقص من أجل الزوق بعديه وره وما ما رى منك لك وما ينشئ ذلك أن يقول رجل الرجل عنده محببه اعصر حبك هذا ما نقص منك لا وكذا تطلب عليها وما تجنوه لي هذا كله ما شعه من أشياء من ولا تجنوه وكذلك أيضا يقال رجل الرجل له خابط أو النواء أو, الكلصر أو, الكلصر أو, أو, أو العصر منك هذا كذا وكذا صاع من او هذا نوم مكذا وكذا صاع من نومه وفي بالعصر و يكون والكتان مثل ذلك هذا كله يرجع الى نوع من هذه المجادنه جاني رؤيته ما ماكم من اشتوال مر من وقاعد من من قرن المسماك ان هو هذا بذلك إذا كان ياخذ عاد من المسلمي ياخذ عنوان عند دبعي عند وإنما مثل من ذلك ينزل دراويه زيت يبدا منها رجل دينار او ويعطيه ذهب عليه منها هذا لا فذهب زجها فليس المبتاع إلا ذهبه ذهبه ولا يكون ريه ما بيع قال مالك كان حاضراً مشترى على وجهه فذل بني داخل لباور طبو يسترنا فيأخذ المساعدة من يوم قبل أن المشتري بقية له من المشتري سلعة ما بقيه سلعة من ما بقية له علي حتى ما حتى ما أين وقاعد الغيمة أدنى ولا يحبذ ولا في زحف بذي زحف ولا نضيعه ولا يخرج إلا بشلة من ذلك لا يعلم وليس ما ذلك ولا في غنم بيع جنية مالك عن الرجل يشتري من الرجل فيه فيني من النخل بدون عجوز والكريش والعدي ولذلك من وعث من نسل من الحشم والنخلة والنخلة من فقال مالك ذلك لا يخرج لأنه إذا صنع ذلك كان يمر من ما تيله وما فأخذ مكانها تمر نفت من الكبيس ومثيلة ثمانيها عشرة أصع فإن أخذ العدوه التي فيها قمسة عشرة, عشرة أصع التي من الكبيس فإذا اشترى العجوة الكبيس متفاضلة أن يقول رجل رجل بين يديه صبر صبر صبر صبر قد صبر العجوة وجعلها خمسة عشر طاعة وجعل صبورة الكبيس عشر طاعة وجعل عشر طاعة صاحب فيأخذ قال ما لا قال وسيء مالك العنبي الاجتري رضى من صاحب الخائط إذا الدينار ماذا ما داله لها لهذا ذلك بذلك قال مالك الحاسب صاحب الفائض ويأخذ منه ما من دناره إن كان أخذ بذل ذنر مضبا وقال الزرز الذي بقي الذي بقي له ما ويأخذ من دناره صاحب الحياة إن احب ان يقلد تمرا او في وقت به اقل هذا وفرغ له فان قلد تمرا او سلعه الاخرى فلا يعرفه حتى ذلك به قال مالك انما هذا من منزله ان الرجل او الرجل الرجل بعينها او يؤاخر غلامه الخياط وام الجار من أعمال أو يكري مسكنا أو يستلم لجارة ذلك الغلام أو تراء ذلك المسكني أو تلك الظاحلة ثم يحدث في ذلك حجل بنوث الأول لجارة فيرز رب الراحية والعزية والمسكني الذي سلبه ما بقي من تراء الظاحلة أو لجارة العبد أو تراء المسكن حاجب صاحبه بما من ذلك كان كانت أوفالس وحقيها وذعريه والسباعي الذي له عنده إن كان قد من ذلك أو توالس تاع ذلك يودينه ما ذقيلة فلا مالك ولا من هذا إذا نبُوه بعينه إلا يقول المُسلِب ما كان عند إلى صاحبه أو, أو يبدأ فيه أو يبدأ من منه عند هذا صاحبه لا يكون من ذلك قال مالك السير وما كره من ذلك ان يقول رجل الرجل للرجل اشتدسبوا كبير واحيانك فلانه او كبوها بالحج وبينه وبين الحج اجر من الزمان او يقول مثل ذلك بالعبد ومسكن فانه اذا صنع ذلك كان عندما يجذبوه ذهب جذبوه ذهب على انه اذا وان وجد تلك الراحه اذا صنعت لذلك الاجر الذي سمى له فانه بذلك التراء وان حدث بها من موت او غيره رد عليه ذهبه هو كانت على وجه السوء عنده قال ما مالكه عندما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استاجر واستكرا فقد خرج من الغرض واستلى الذي يقاه واقل امرا معلوما انما يجعل ذلك ان يشترى الرجل العبد او الوليد فيقبضهما وينفذ اجمعانهما اي ان حدث بما حدث من عهد السنه اخذ ذهبه من صاحبه الذي سعى به قال اهل العبيد بها وقل السنه في بيع الرقيب قال مالك من شجر عبد بعينه او تكاراه تك واحده بعينها الى ابي يقبض العبد ابي الراحل الى ذلك الاجل فقد عمل بما لا يصلح له وقبض من استكر ولا هو سلم وسلم عليه يكون رابعا على صاحبه حتى يستويه بيع ذاتها قال معرف الأم ثم رأى منها أن من سعة شيء ذاقي ربي على شهرين ولذي وحدها تبي ولا بع شيء منها بعضون بعض إلا يدم كان منها ما لا يشفي يشفي ولا ينزل ينزل فلا يبار بعضه إلا من لا يدم يدم وبيت كان من سني واحدا إن كان من سني مقيمين فلا تري من بيد وما كان منها مما فلا لا يشفي ولا يزحف وإنما يزحف من كيان يخفي فان يليس لم يكن فاكهه بعد ذلك وما مثل ما يدخر ويكون فاكهه قال فاراه حقيقا ان يؤخذ منه بنصر واحد من واحد مثل بيد فاذا لم يدخل شيء من اجلك انه لا باس به يعده بالورد عينه وكبراء حتى انه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعنيه ان من رمضان من جابت او فضه كل دلاله من او كل اروعه من دلاله عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدنا ابي ديني انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ربنا يوجنا وجنا الله الله لا تدعها ولا بعضها ولا ابن العمر وجاه صائق صاري فقال يا ابن عبد الرحمن إني أصول ذهب ما أريد من ذلك لأسهل ما أجل من مدره بس فأستفضل من ذلك قد وعن لي يديه فنهى عبد الله عن ذلك فجعل الصائق ويغدد عليه قال وعبد الله يمهى وحتى انتهى إلى ربنا فجاء وإلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله ابن عمر الدنار بالدنار والدرغم بالدرغم لا هذا عهد نبينا وعهدنا إليكم عن إنه من عزمان عزمان الله لا تجعل الضنار بالضنار والذناء بالضنار ذلك بأسناء عن طائبني أساني أنم معانا سناني لا مع استقايا من ذاعب فقال أبو الضراء يسنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينهى على إلا من فقال ابو معاوز ما أراد في ذلك ما امر في هذا لا تتقانا ودائما يعدني من معاويه انا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وسكنوا الجاغن انت بها ثم قد نودق قال الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا محمد لا معاويه الا يعد ذلك الا انزن وزن بوزن بعد ان علمنا الناس إن عبد الله بن عمران رضي الله تعالى عنه قال لك بذلك الجاري الذي ولا تشكوا بعضا على بعض ولا هذا الذين قال مرض الى مثل ولا تشكوا بعضا على بعض ولكن ذلك الجاري احدنا ضائع من الاخر نار واينصرك الى اله الذي لا الضراء وضراء الربا حدثني عماله الله بن وهو الله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الى ولا تشربوا بعضها على بعض ولا تبيعوا على بعض ولا شيئا منها راين بن فعدا يا عمالك أنه براه عرض محمد انه قال عن قارعون وخطابا من الدهار والدرهم بالدرهم وصفى الصحي ولا يباع كالهم يا أو ما يصرب يقول من قال ما عليكم ولا أبات يشتري الرجوع الزافة بل زفر الرجوع إذا كانت تذراً أو أو خليها قد يصري غفة أما الدراهن المعدودة والدناير ولا أن من ذلك الجزافة حتى يعلم ويعد فإن الشيء هي ذلك الجزافة فإن هذا الرجوع حتى يدرك عزته أو يدرك يشتري الجزافة وليس من نوع كان يوجد فلا بأمان يباع ذلك الدافة وأن السياع ذلك الدافة كهيئة الخنطة والتمر من أطلع ذلك الدافة ومثلها يقال ذلك قال مالكم من الشراب السما أو وفي شيء من التهب من ذلك ذهب أو فضة بدنائها دواهم انما اشتران ذلك هذه الدوره هذه انه ينظر الى قيمه لان كانت ذلك في لا كان ذلك التغيير قيمه هذه هذه ما ذا في ثروت لا كجائز دراسيه ذلك الذين مراعون في تاثير ولكنه من دائره دواريه من هذه الرهن النمو النمو الا ذلك الثروه وربما ما فيه من ما جاء في الصرف حدثني يحيى عن مالك بن بن شهاب عن مالك بن الحدثان النصري أنه سمس فرقم بمئة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فترى ما حتى أصرف مني واخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى ياتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا لله وها والبر أو بالبر ربا لله وها أو التمر بالتمر ربا لله وها والشعير بالشعير ربا ها وها قال ماذكن إذا صرف الرجل بالدينار ثم وجد فيها درهم زائفا فاراده فأراد رده انتقى فرب ذلك الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه ديناره وتبرم ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا لله وها وقال عمر الخطاب رضي الله عنه لنستنظرك إلى أي لي جبيته فلا تنظر فهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف وإنما أراد عمر الخطاب أن لا يباع الذهب والمركل والطعام كله عاجلا بآجل فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تاخير ولا نظره وإن كان من صيف واحد او مختلفة أصنافه المراطلة حدثني يحيى أن مالك عيزيد من عبدالله بن قصير أنه رأى سيد من المسيب يراطل ذهبه في كفه الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفه الميزان الأخرى فإذا اعتدل لسان الميزان يأخذ ويعطى قال مالك من الأمر عندنا في بيع ذهب الذهب أو الورق للورق مراطلة أنه لا بأس بذلك أن يأخذ أحد عشر دينا رم عشرة دنان ريدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وإن سفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزله الدنانير قال ما لكم من راطل ذهبا بذهبا ورقا بودق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الودق او من غيرها فلا ياخذه فإن ذلك قبيح وذريعة لبربا لأنه إذا جازله ان ياخذ المثقال بقيمته حتى كانه اشتراه على حدته كأنه اشتراه على حدته جازله أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا لأن يجيد ذلك البيع بينه وبين صاحبه قال مالك ولو أنه باعه ذلك المفطال مفرد ليس معه غيره لم يأخذ بعشر الثمن الذي أخذه به لأنه يجوز له البيع فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر النهي عنه قال مالك في الرجل يراطي الرجل ويعطيه ذهب العتق الدياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيده ويأخذ من صاحبه ذهبا كوبية مقطعة وتلك الكوبية مكرهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل إن ذلك لا يصلح قال مالك وتفدير ما أكره من ذلك أن صاحب الذهب الدياب أخذ فضل عيون ذهبه بالتبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراصل صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يرتع لا آفع من تبر عجوى بطاعين ومد من تبر كبير فقيل له هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاع من حشف يريد أن يجيد بذلك بيعه بذلك لا يصلح لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاع من العجوة بصاع من حجب ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس أو أن يقول الرجل الرجل بيعني ثلاثة صاع من البيضاء بصاعين من حنطس شامية فيقول هذا لا يصلح إلا مثلًا بمثل فيجعل صاعين من حنطس شامية وصاع من شعير يريد أن يجيد بذلك البيع يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصرح لأنه لم يكن يعطيه بصاع من شعير صاع من حمطة بيضاء ولو كان ذلك الصاع مفردا وإنما أعطاه اليهود لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصرح وهو مثل وهو مثل ما وصفنا من السبر قال مالك في كل فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أيه باء إلا مثل ميتين فلا ينبغي على معصي في الجيد من هر فيه الشيء الرديء المخضو ليُجازى بذلك البيع وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا دُعى ذلك معصي في المرغوب فيه وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع بيع الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقم صاحبه ولم يهمم بذلك. فإن لا يقبله من أجل الذي ياخذه معه لفضل السلعة طاحبه على سلعة ابن لا يندغي من الذهب والودك وطعاني اي يدخله شيء من هذه الاصبا هل يد ان يدخله شيء من هذه الاصبا فاذا اراد صاحب الطعاني الردي ان يبيعه بغيره بل على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بثت لديه به را كان كدارس العينة وما يشبهها حددني يحيى عمالك عن عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع طعاما فلا يبيعه حتى يذوقه عمالك عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه صل وسلم في, أبو وله في نعم هو شيخ مالك وحدثني عن مالك عن عبد الله بن نيران عن عبد الله بن عمر ان رسول الله إن صلى الله عليه وسلم كان من ابتاع ان فلا يدع حتى يقبض وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبع طاعن يدعس علينا ما يأمرنا بانتقاله من المكان الذي دعناه به لا مكان سواء الى مكان سواه قبل أن نبيع وحدثني عن مالك عن نافع عن حكيم بن حزام اللي من عن عمر بن الناس فباع حكيم من الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمرو الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه وحدّلني عن مالك أنه بلغوا أن صفوقا خرجت الناس من زمان مروان من الحكم من طعام الناس تلك بينهم قبل أن يستوفوها فدخل جيد ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال أتحل بيع الربا يا مروان فقال أعوذ بالله وما ذاك فقال هذه الصفوق تبيعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها فبعث مروان الحرس يسبعونها ينتزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها فحدثني أمارك أنه برغه أن رجلا أراد أن طعاما من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من أيها تحب أن أفتع لك فقال المتاع وتبيعني أتبيعني ما ليس عندك فات يا عبد الله فات يا عبد الله بن عمر فذكر ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبدع منه ما ليت عندك وقال للبائع لا تبع ما ليت عندك فحدثني عن مالك عي حجم سعين النوذن عجميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن متيف إني رجل من الأرزاق التي تعطى الناس من جار ما شاء الله ثم أريد أن أبيع الطعام مضمون علي إلى أجر فقال له سعيد أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت فقال نعم فنهاه عن ذلك قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لقل فيه أنه من اشترى طعاما بررا أو شعيرا او سلسا او او او شيئا من الحبوب الكثنية أو شيئا مما يشبر الكثنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشيرق واللبن وما أشبع ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستو بيه. ما يكره من بيع الطعام إلى هذه الحدثة يحيى عن مالك عن الزناد من الم فأو بن نثار ينهيان ان يبيع الرجل حنظ ذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب ثم قبل ان يكمل الذهب وحدثني ابن مالك عن كثير بن محمد بن عمرو بن من عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بالذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب سمرا قبل هذا وحدثني عن مالك عن بمثل ذلك. قال مالك فابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب على الاعيبي عباد بن حنده مده ثم يشتري رجل بالذهب تمره قبل ان يقبل الذهب من بيعه الذي تمامه الحنطه ثم يشتري بالذهب الذي باع به الحنطه الى اجر ثمن من غير بيعه الذي باع منه الحنطه قبل ان يقبل الذهب ويحيل الذي اشترى ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطه بالذهب التي له عليه في بثمن التمر فلا بد من ذلك قال مالك وقد علمت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يرو به الا اشاق السلفة في الطعام حدثني يحيى عن عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بد يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجل مسمى فلم يكن زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه قال ما ذكر الأمر عندنا في من سلف من طعام بسعر معلوم الى اجل مسمى فحل الاجل فلم يجد المتاع عند البائع وفا مما أبدى منه فاء قال فإنه لا ينبغي أن يقل منه إلا ورقة أو ذهاب أو الثمن الذي دفع إليه بعينه وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن جيء حتى يقبضه منه وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه بالذلعات غير الطعام الذي بتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى قال مالك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى قال مالك للندم المشتري فقال للبائع قلني وانظرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البايع أخر عنه حقه على أن يقيل فكان ذلك بيع الطعام إلى أجن قم لا يشتوفا قال مالكما نزل ذلك أن المشتري حين حل الأجن وكره الطعام أخذ به دينار إلى أجن وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البايع وللمشتري فإذا وقعت فيه الزيادة بنسية إلى أجن أو بشيء يزاجه أحد ما على صاحبه أو بشيء ينتبع به أحدما فإن ذلك ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة إذا ذلك بيعا وإنما أرخص بالإقالة وإنما أرخص بالإقالة والشرك وتوليه ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة أو النقصان ونظرة أو فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة فار عن أن يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع قال مالك من سلم في حنطة شامية فلا بد أن يأخذ محمولة بعدما حل الأجل وكذلك من سلف بطنف من الأطرار فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل وتفسير ذلك أن يسرف الرجل في حضة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية وإن سلف بتمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانا أو جمعا وإن سلف بزمير أحمل فلا بأس أن كان ذلك كله بعد محل الأجل إذا كانت فكرة ذلك الزوام بمثل كير ما سلف فيه بيع الطعام بطعام لا فضل بينهما حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سليمان بن يسار قال في استعطاله بني عليك حنادر تعد من ابي وقاصم قال لغلامه خذ من حنطه اهلك وابتع بها شعيرا ولا تاخذ الا مثله وحددني عمادك عن نافع عن, عن سليمان بن يسار انه اخبرنا عن عبد الرحمن بن اسود قال خذ من حنطه اهلك طعاما فابتع بها لا تاخذ الا مثله انه بلغوا عن القاسم بن محمد عن ابن معيق بن نوسه مثل ذلك قال مالك قال ما عندكم الا المجتمع عليه عندنا انه لا تباع الحنطة من ولا التمر بالتمر ولا الحنطة من ولا التمر الزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله الا يد بيده فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلحه وكان حراما ولا اشياء من الادم كلها إلا يدم بيد قال ما ولا يضع شيئا من الطعام والاذم اذا كان من صف واحد اثنان بواحد لا يباع مد حمضه بمدي ولا مد سبد بمدي سبد ولا مد زبيب بمدي زبيب ولا لا اشفى ذلك من الحبوب والادم كلها اذا كان من صف واحد وان كان يدم بيد انما ذلك بمنزله ورك بالورق والذهب بالذهب ولا يحل به من ذلك الفضل ولا يحل الا مثل ويدا بيد قال مالك واذا اختلف ما يوزن مما يوكل ويشرب فبان اختلافه ولا بات أن يوخذ منه اثنان بواحد يد مليد ولا بات ان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حمطة وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حمطة بصاعين من ثمن فإذا كان الصمان من هذا مختلفين فلا بات باثنين منه بواحد او اكثر من ذلك يد مليد فإن دخل ذلك الاجل فلا يحل قال مالك ولا تحل صدره الحنظه بصدره الحنظه ولا باس بصدره الحنظه بصدره التمرير دم بيد وذلك انه لا باس ان تشتري الحنظه بالتمرير زافع قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والود من زمان اختلافه بذبت اي اشترى بعده بدعم جذابا يدميه فان دخله لاجرب لا خير فيه وانما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جذابا وذلك انك تشتري الحنظه بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا هذا حلال لا باس به قال مالك ومن صبر صدره طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فان ذلك لا يصلح فان احب المشتري ان يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كدمه كيله غره وغره, وغره رده بما كتمه كيله وغره وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك فإن المشتريين حبا يرد ذلك على البائع رده ولم يزل أهد العلمي أنهون عن ذلك قال مالك ولا في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير إذا كان بعد ذلك أكبر من بعد فأما إن كان يتحرى يكون مثل لنفر بلا بدره وإن لم يوزن قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمد زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من حشب مذلاثة أصع من عجوة حين قال لصاحبه إن صاعين من كبيس مذلاثة أصع من عجوة لا يصلح فبعل, فبعل ذلك ليجيز بيعه وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن قال مالك والدقيق بالحندة مثلاً بمثل الله مسني وذلك لأنه أخلط الدقيق فباعه بالحندة مثلاً بمثل وله جعل نصف من دقيق ونصفه من حندة مباع ذلك بمج من حنصة كان ذلك مثل الذي وظفنا لا يصلح لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حندته الجيدة حين جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح جامع بيع حدثني يحيى عن محمد بن عبد الله بن أنه من فقال إني رجل يكون من فربما أبدعت منه بدينار ونصف ذره منه فأعطيها بالنصف طعاما فقال تعيد الله ولكن أعطي أنت درهما أن وخذ بقيته طعاما فحدثني أعمالك أنه بلغه أن محمد بن كان يقول لا تبيع الحب في حتى يبيض قال ما لكم من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك علي إلى ما يكون صاحب الطعام هذا لا يصلح قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى فيكون الذي عليه الطعام لغريمه فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضي أفكه فهذا لا يصلح لأنه لما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محل الذي بينهما، ويكون ذلك إذا فعله بيعطاء قبل يوسف. قال في رد الله على رضيل طعام, طعام مثل ذلك طعام فقال لي عليه قال مالك إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابداعه فراد ان يحيل غريمه بطعام إبداعه فإن ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل ان يستوفى ما إن كان الطعام سلبا حالا فلا باس أن يحيل به غريمه لأن ذلك ليس بذع ولا يحل بيع الطعام قبل ان يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا باس من الشرك والتولية والإقالة الطعام وغيره قال مالك وذلك أن هذا العلم يازلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع وذلك مثل الرجل يسلف الدراهما النقطة ويقنا دراهما وازنة فيها فضل فيحل له ذلك ويجوز ولو اشترى منه دراهما نقصا بوازنة لم يحل ذلك ولو اشترط عليه حين أسلبه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له قال مالك ومن يشمو ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابرة في وارخط في بيع العرايا بخرطها وانما خدق بين ذلك ان المجابنه بيع على وجه المكايسه والتجاره وان بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسه فيه قال مالك ولا ينبغي ان يشترى طعاما بربع او بسرد او بكسر من درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى اجل ولا باس ان يبدع الرجل طعاما بكسر من, من درهم الى اجل ثم يعطى درهما وياخذ بما له من درهمه سلعه من السلع لأنه أعطى كذر الذي عليه قضة واخذ ببقية درهامه سلعة وهذا لا باس به قال مالك ولا باس به أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بسرد أو بكسر معلوم سلعة معلومه ما إذا لن بذلك لذلك سعر معلوم وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لأنه غرر يوبن يوبى اقل مره ويكثر مره ولم يحرك على بيع معلوم قال ما من باع طعاما بذات ولم يستلم منه شيئا ثم بدا له يشتري من شيئا فانه لا يصح له ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ويستلم منه ولذلك وما دونه فان زاد على ثروته صار بعدك الى المزابنه والى ما يكمل فلا ينبغي له يشتري من شيئا الا ما كان يوجد له ويستلم منه ولا يجوز له ان يستلم منه الا الثروت دونه وهذا الامر الذي الاختلاف به عندنا الحكرة والتربص حدد أن عن مالك أنه بلغه أن عمر الخطاز قال لا حكرة في ذوقنا لا يعمل رجال بأيديهم بضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل في فيحتاجونه علينا فيحتكرونه ولكن أيما جالب جلب على عمده كبده في الشتاء والصيف فذلك, فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليبع كيف شاء الله وحدد عن ذلك عن يونس من يوسف عن يونس بن يوسف عن سعيد من المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب من علي بالسعادة وهجبع جبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب إما أن تزيد في السعر وإما ترفع من سوقنا فحدثني عن ذلك أنه بلغوا أن عثمان بن عثمان كاريرها عن الحكرة ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلجد يحدثني يحيى مالك عن صالح بن كيثان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يجاع الصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل وحدثني عن مالك عنافين أن الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربدة وحدثني عن مالك أنه سال بن شاب عن الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك قال مالك للأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأت بالجمل بالجمل مثله وزيادة ذراهم يد بيد ولا بأت بالجمل بالجمل مثله وزيادة ذراهم الجمل بالجمل يد اليد والدراهم الى أجل قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزياده دراهم الدراهم نقدا والجمل الى اجل وإن اخفت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا قال مالخ ولا باس بان يبتاع البعير النديد بالبعيرين أو الابعره من الحموله من حاجه الابر وان كانت من نعم واحدة فلا باس ان يشترى من اثنان بواحد الى اجل إن اذا اختلفت وكان اختلافها وان اشتى بعضها بعضا اختلفت اجناسها او لم تختلف لا يخر من اثنان بواحد إلى اجل قال مالك وتثير ما أكله من ذلك أيوخ البعير بالبعيرين ليس بينهما تباضل بين جابة ولا بحلة فإذا كان هذا على ما وصلت لك فلا يشترى من أثنان بواحد إلى أجل ولا أبأت بأن تبيع ما اشتريت منها قبل أن من غير الذي قال مالك وما من الحيوان الى اجل مسمى ما ونقد ثمنه بذلك وهو لازم للباعي والمبتاع على ما وصفنا وحليا ولم يزن ذلك من عمل الناس البائز بينهم الذين لم عليها أهل العلم ببلدنا ما لا يجوز من بيع الحيوان حتى ذنبه يحيا عن النافع عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن بيع حبل الحبلة وكان بيع يتبايعه أهل الجاهلية كان ضجد يمتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وحدثني عن مالك نان بن شهاف عن سائد النزير بأنه قال في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة المضامين والملاقح وحبل الحبلة المظامين ما في فطون إناس النبري والما في ما في ظهور الجمال قال مالك لا يمغي يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه وإن كان قد راه ورضيه على أن ينقد ثمناه لا قريبا ولا بعيدا قال مالك وإنما كره ذلك لأن البايع ينتمع بالثمن ولا يندرى هل توجد ذلك على ما رأى المبداع أم لا فلذلك ذلك ولا بأس به إذا كان مضموما منصوبا ولا باس به اذا كان مضمونا موصوفا بيع الحيوان باللحم حدثني يحيى لك عن مالك عن بن اسلم عن زهير بن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحيوان باللحم وحددني عن مالك عن داود بن أو بن يقول من نيتري من نيتري الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاتي وجادني وحددني عن عن الزناد عن كان بيع الحيوان باللحم قال الزناد من فقال سعيد ان كان اشتراها لان حرام فلا خير في ذلك قال ابو الزناد وكل من ادركته من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم قال ابو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان اباد بن عثمان وشام اسماعيل ينهون عن ذلك لا قال مالك عليه عندنا في والبقر والغنم وما ذلك من أنه لا يشترى بمثل, من وزن بمثل من وزن يد من يد. ولا بأس به وإن لم إذا يكون قال مالك ولا من حيتال بالحمى لبنا والبقر والغنم وما ذلك من بواحد وأكثر من ذلك من ذلك في فيه قال مالك الطير كلها مخالفة للعومل العام والحيتان ولا أرابع تنبيه يمشترى ذلك ببعض متفاضل يدن بيت ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل ما جاء في ذمن الكلب حدثني أحياء عن مالك عن ابن شاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارس بن شاب وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عن ذمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن يعني مهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا وحلوان الكاهن رشوته ما يعطى على أن يتكهن قال مالك أن ترى ذمن الكلب الضاري وغير الضاري له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذمن الكلب السلف وبيع العروض بعضها ببعض من يحيى عن مالك أنه بغلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف قال مالك وتسير ذلك أن يقول الرجل لرجل أخذ سنعزك بكذا وكذا على ان ببني كذا وكذا فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز فإن ترك الذي اشترض السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا قال مالك ولا باس ان ثوب من الكتان أو الشطوية او القصدي بالاثواب من الثريبيه او والزيقة او الثوب الهروي او المروي بالملاحق اليمنية والشقائق وما اشدى ذلك الواحد الاثنين او الثلاثة لدم بيت او الى ادن وان كان من واحد فان دخلت ذلك نسيات فلا خير فيه قال مالك ولا يضن حتى يختلف فيابين اختلاف بين اثنين داشتهى بعض ذلك بعد وان اختلف اثناء فلا ياخذ منه اثنين بواحد الادن وذلك ياخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو إلقهوي إلى أجل أو يأخذ الثوبين من الفرق به بالتوب من الشروي فإن كانت هذه الأطناف على هذه الصفة بلا يشترى من أثنان بواحد إلى أجل قال ماذك ولا بأس أنت بيع من اشتريت من أمين فبال أنت من غير صاحب الذي اشتريته منه اذا كان ثمن السلفة في العروض حدث يحيى مالك عن يحيى بن عيد عن القاسم بن محمد إن انه قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسالم عن رجلين سلم الذي ثناجه اراد ان ا ا ا فقال ابن عباس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا من ا من ا من الذي ا من ا ا ا ا ا ا قال ما عندك إلا أمر المتنبئين عندنا فيما ذل ذيرتين أو ماشيتين أو كان كل شيء من ذلك موضعه الذي الى اجل فحل أجل تحل الأجل فإن المشترين يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من أب من الثمن الذي ذلبه سلفه فيه وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار الذي رأه رأه بها فلما حلت عليه ولم من ما فيه. بأكثر مما سلبه فيها فصار أن رده إليه ما سلبه وزاده من عنده قال مالك ما سلب ذابا ولقم في حيوان في حيوان لنوع أرضي كان موضوعا إلى أجل مسمى ثم حلل أجل فإنه لباسا جميع المشتري تلك السلعة من البايع قبل أن يحل الأجل بعدما يحل بعرض من, من العروض يعدله ولا يؤخره بارغا ما بلغ ذلك العرضين للطعام إنه لا يحل ويبيعه حتى يكون نظر المشترية يبيعه تلك السلعة من غير صاحب الذي ارتاعه منه في ذهب نورك نوع عرض من العروض يقبل ذلك ولا يؤخره لأنه إذا أخر ذلك قبوحا ودخل ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل ناخر قال مالك ومن سلم في سلعة إلا أجل سلعة لا يؤكل يمكن ولا فإن المشتري ممن شاء قبل أي سوية من غير صاحب اشتراها منه ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي بتاعها, من بتاعها منه إلا بعرض يقلبه ولا يوقله مالك وإن كانت السلعة لم تحل فلا باسم أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف الله بين خلافه يكبره ولا يؤخره قال مالك في من سلف جنمير أو دراهم في أربعة أثواب موصوبة للأجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها ولم يجدها عنده وجد عنده ثيابا دونها من صفيا فقال له الذي عليه الأثواب عطيك بها ثمانية أثواب من ثياب هذه لا بأس بذلك إذا أخذت ذلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا قال مالك فإن دخل ذلك الأجل فانه لا يصلح وإن كان ذلك قبل محل الاجل الأجل لا يصرح ايضا إلا أي يريعوا ثياب ليست من صف الثياب التي سلفه فيها بيع النحاس والحديد وما أشبهه مما يوزن قال مالك لكل أمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والزبط من النحاس والشبه والرصاص والأنك والحديد والقبي والسين والكثيب وما أشبه ذلك مما يوزن فلا فلا مائة وخذ من صيب واحد اثنان بواحد يدمي ولا بد سريعا يؤخذ رطل حديد لرطل حديد ورطل صوف لرطل صفر قال مالك ولا خير في اثنان بواحد من صيب واحد لا أدلة فلا من ذلك فبان اختلافه فلا بد من اثنان بواحد لا أدلة فإنك رثي ومنه يشبه الصبر فلا خب وين اختلاف في الاسم مثل الرصاص والأنك من اثنان لا قال مالك وما اشتريت من هذه الأصنات كلها فلا بس تبيعه قبل أن تكمله من غير صاحب الذي اشتريته منه إذا قضرت وإذا كنت اشتريته كيلًا أو وزنًا اشتريته, اشتريته من غير الذي اشتريته أن ضمانه من اشتريته ولا يكون ضمانه من اشتريته حتى هو ما كلها وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا قال ما يُكله أمر عندنا فيما <تصفيق> ما يُكذَّب أو من ما لا يُكل ولا يُذن مثل العطش والنهوة والخبث والكذب وما جو ذلك أن ولابثين وقدا كل من ثناني واحد يدم ليت ولا من واحد من بواحد اختلافهما فلا ثناني بواحد من قبل من من غير صاحبه الذي اشتراه من قال مالك وكل شيء ينتبعه الناس من الأطراب كل يومين كانت الحظة والقفرة فكل واحد منهم مثله إلى فهو وريبا واحد منهم مثله وزيادة منه من الأشياء إلى أجنفه وريبا أنه عن بيعتين في بيعة حدثني أحياء عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عن بيعتين في بيعة فحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجلي ابتع لي هذا البعيد بنقل حتى أبتعه منك إلى أجنفتين عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه إن أنه أن القاسم محمد سئل عن رجل اشترى سلعة من عشرات دنانير نقضى نعوه بخمسة عشر دنارا إلى أجل ذلك ونهى عنه قال مالك في رجل تاعة سلعة من رجل بعشرات دنانير نقضى او بخمسة عشر دينارا الى اجل قد لا ذلك العشرة كانت خمسة وإن قد العشرة كان إنما اشترى الخمسة عشر عدل قال ما في رجل اشترى من رجل سنعة بذينار نفذن أو قد عليه البيع بأحد الثمني إن ذلك مكروه لا ينبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة قال رجل قال لرجل من جهدين عجوة خمسة عجرة أو الصيحانية عشرة أصعن أو الحندة المحمولة خمسة عجرة صعن الشامية عشرة أصعن قد وجبت لي إحداهم إن ذلك مطروه لا يحل وذلك أنه قد أوجب له عشرة صيحان، صيحانا فهو يدعها ويأكل خمسة عشر صاع من العجوة أو سلل عليه خمسة عشر صاع من الحنطة المحملة فهو يدعها ويأكل عشرة أصع من الشامية فهذا أيضا مطروه لا يحل وهو أيضا يشفل ما نهي عنه من بيعتين في بيعة وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من طنف واحد من الطعام اثنان بواحد بركة وفق الله جميل وحب وارضة شاء الله نتقبل منه منكم صالح العمل. هذا وقت اجابها يا الاخبه نسال الله عز وجل ان ينفعنا بهذه الدوره وان يوفقنا لاستمرار هذه المجالس المباركه عليكم. No i no, no. А мы Спасибо, господин Гранди.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 Thank you. <coughs> Mm-hmm. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يعني الصلاه ويحني على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله <تصفيق> الله ذو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 غير المخصوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا عي الكافرون لا تعبدين ولا بسم الله لمن الله أكبر. الله الله أكبر.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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نأمنت عليهم غير المطبوب عليهم ولا الضالين آمين. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمي الله لمن حمد.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 Allahu Akbar. <coughs> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله. لا اله الا هل...